هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا فكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور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 والله الذي أرسل المياح فتثير سحابا فسقناه فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك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 تراب ثم من نطفة ثم جعلكم وَمَا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من وَلَا ولا ينقص من عمره إلا في كتاب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 إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ إِن أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٍ إِنَّا أَرْسَلْنَاك بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِمَّا أُمَمٌ إِلَّا خَلَافٍ هَنَّذِيرًا وَإِنَّكَذِبُوا كَفَقَدْ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُّبُرِ وَبِكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَنَاكِيْلٌ ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أن فأخرجنا به فأخرجنا به ثماراً مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدداً بيض وحمراً مختلفاً ألوانها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 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيهن يرجون يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجرهم ويزيدهم من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 ان رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُور الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ, <الذي> <دار> المقامة من فضله> لَا يَمَسُّنَا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم رجها إنما لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصفرخون فيها ربنا اخرجنا وهم يصفرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا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 لَئِن جَاءَهُم نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِن أَحَدِ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُم نَّذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ